أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه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 فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْلَاكَ فَأَوْلَا ثُمَّ أَوْلَاكَ فَأَوْلَا